Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar Rahmanir Rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyal liqaumin ya'lamun. Beshiran dan niziran, fakhirat aktherum, fhum la yasmaun. Waqalu qulubu nafia kinnatim, mma tadaunah ilaihi, waqia وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر فَلْيُكُنْ يُحَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ العالمين. Wajal fiha rasiyya min fathha, wabarak fiha, waddara fiha aqwataha fi arba'at ayam, sara al sa'inin, مُسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا أَتَيْنَا طَائِعِينَ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 وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَفِيرًا tetapi anda ingatkan الله لا يعلم كثيرا مما تعملون apa ظنكم الذي lakukan بربكم anda ingatkan من الخاسرين فَإِن يَصْبِرُوا فَنَا وَمَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُولَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي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 جزاهم بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلونا من الجن والإنس نجعل هما تحت أقدامنا ليكونان NAllahin yang berkata, RabbNAllah, kemudian mereka berdiri. Malaikat turun kepadanya. Jangan takut dan jangan bersedih. Aku beri berita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 وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ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 فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْطَاهُ مَالًا هُوَ مُسْتَبْغٍ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَلَيْهِ